بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الباب يطرق مين؟ الدكتور دكتور أي دكتور من ناده؟ ساعة ثمان ونص جيني بأجار ولا في البيت وأرد قالوا أذنى طلع البول الكرياتين ينزل ليوريا تنزل أبو مجاهد أبشرك تبشرني يقول رزقني الرزاق ذو القوة المتين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله لن يوقع قرار لك إلا قد أمر الله به من فوق شب السماوات فقير. أقسم بالله إن أغنى فقير والله العظيم ما أطلع من عندكم لين تعلموني إيش حالكم من ألف إلى الأرض يعقوب عليه السلام يفقد ولدي قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله مؤسسة صدى المختار للإنتاج الإعلامي والتوزيع.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 إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم الفقير عند الناس الذي لا يملك مالا حتى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس مباشرة قالوا من لا درهم له ولا متاع ما عند بيت ما عند وظيفة ما عند سيارة ما عند زوجة هذا فقير هذا عند الناس تعالوا أحبة الفضل اليوم نتعرف على من هو الفقير وكيف يكون الفقير أغنى الأغنياء يقول ربي جل في علا عن هذا الكتاب العظيم الذي يعلمك كيف تكون أغنى الناس ولو كنت أفقرهم ماديا يعلمك كيف تكون أسعد الناس ولو اجتمعت عليك أسباب الهموم والغموم كلها يعلمك كيف تكون أرضى الناس ولو اجتمعت فيك أمراض الدنيا كلها يقول الله جل في علا كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته ما والله كل آية تدخل في قلبك تقلبك من أتعس إلى أسعد الناس من أفقر إلى أغنى الناس من أمرض إلى أصح الناس من أبأس إلى أرض الناس ليدبروا آياته دخلت الآية وضربت في ذاك القلب إيش بعدها يصير تتغير فكرة الإنسان هذا ونظرة للحياة الدنيا قال وليتذكر أولو الألباب سبحان الله كم آية ضربت في قلبي وقلبك ثم بعدها تغيرت أفكارنا من الفقر إلى الرضا تعال حبيبي الغالي المبارك أقول لك كيف هذا القرآن يغير نظرتك للعالم يغير نظرتك للأشياء. العالم إذا جاءها مرض تفز وتضيق صدرها وتقعد تفكر وتبتموت ويروح يدور أسباب البشر وكل أرضي في أرضي يتشكل البشر فقير يشكل فقير ضعيف يشكل ضعيف وتلقى الشكوى تبثكم وبعثر كلها على الأرض. كيف يأتي هذا القرآن ويقلب مرض طيب؟ إيش يعني؟ مرض صح في ألم صح في مشكلة. ما حد يقول مرض زين. طيب فقر مشكلة ما في مال صحيح لكن أقسم بالله يوم تأتي هذه الآيات تأتي لهذا الصدر فتشفيه القلق اللي هنا تزيله تذهبه تماما يقول ربي جل في علا أو لم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليك الله ما كرم بهالإكرام ولا شرف بهالتشريف عاش ستين سنة وطلع الله من الدنيا ما ذوق طعم القرآن هذا الخسرات أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك تظن أن الأمر سهل اسأل من ذاق طعم القرآن بقلبه بيقول لك لا والله ما سهل إن في ذلك لرحمة تحسها حبيبي الغالي وأنت تعيش مع القرآن تحس مع هالآيات أن في رحمة قاعدت حضك في قلبك من رب العالمين إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون حبيبي الغالي صعب تقول واحد ما عند لسان تقول له هل تعرف العسل وترى العسل طعمه حلو ما عند لسان لكن الوسيلة اللي توصل لطعم العسل هي اللسان فإذا قطعت لسان الإنسان ما يعرف طعم العسل يعني عسل مل كلها سواء عشان كذا أكثر عنده مشكلة يسمع قرآن ولا شيء كل واحد إحنا لازم نراجع قلوبنا أولكم هالمسكين تلقى نصلي يا جماعة يقرأ الإمام آيات دكدك الجبال الرأسيات والله أن ما تلوم الجبل أنه يتفتت لو أنزل عليه القرآن وتلقى الناس والله يقعد له ينظر ويتحك ويناظر وينظر ويشو ويقعد بالرشماغ لما يجي الدعاء يقعد يبكي لا إله إلا الله الكلام اللي قبل أقوى من هالكلام بمليون مرة لكن يا جماعة نرجع نقول إذا ما في لسان ما نعرفش معنى العسل طيب هذا القرآن أحلى من العسل لكن ما يذوقه الإنسان تلاوة ولا تذوقه الآذان سماعا ولا العقول حفظا لا ما نزل هذا الكتاب ليقرأ ولا ليحفظ ولا ليسمع كل هذا جميل لكن ليس هذا هو الحكم كتاب وننزلناه إليكم بارك ليتدبروا طيب إيش الأداة اللسان تدوق العسل طيب إيش اللي يدوق القرآن هالقلب من قال هذا الكلام الله جل جلاله يقول نزل بروح الأمين على أذنك لا لسانك لا عقل تحفظ لا على قلبك عشان كذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين يعني خلاص الكلام حبيبي الغالي ليش احنا ما نحس بطعم القرآن ليش الله عز وجل يقول إنما أداة حصر إنما المؤمنون من هم يا رب اللي حصرتهم مؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا دخل المسجد وكان سهل عندي يناظر حرام قبل الصلاة لما طلع من المسجد ما عاد صار يطالع النساء برا سبحان الله ليش الإيمان زاد منسوب الإيمان فهذه معايير لازم أحبة نشوفها طيب ليش أكثرنا ما هو حاسب طعم القرآن يقرأ صفحة صفحتين ثلاث أربعة خمس تلقى وصل الآن عشرين واحد وعشرين منا من ختم القرآن تلقول لا حبيبي الغالي طيب الآن بديت الفاتحة وانتهيت بالناس ما صار في نفسك؟ ما صار في قلبك؟ جرأتك على المعصية الآن زي جرأتك يوم تفتح أول صفحة والله إذا كان جواب نعم فوالله ما استفدت لازم راجع إيماننا ونحن ساجدين وندعي الله يجدد الإيمان في قلوبنا طيب يا جماعة خلنا نجي السؤال زبدة القضية ليش, ليش ما نحس الطعم القرآن أحبة الفضل الله يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا قال ومن أظلم ممن ذب كرى بآيات ربي قيل له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو القضية عنده يعني هو زي الناس ماشي طالع زي ما يطالعون للناس الحرين بطالع حرين قيل لها ولا يغتب بعضكم بعضك قالت يا أخي كل العالم يغتبون احنا معهم في المجلس ذكر بآيات ربي قيل له بصر غيبة نميمة كل هذه الأشياء ومن أظلم من من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي نسي حفظ لا القضية ما هي قضية حفظ ونسي ما قدمت يدا ايش علاقة قدمت يداي من العمل في قضية اني اذكر بآية في القرآن هي ذكرت فيها عشان تسويها مو ذكرت فيها عشان تخليها. أي والله أحبتي هنا بدنا نحس طعم القرآن غيره ما نحس قال إنا جعلنا على قلوبهم جاء عند القلب أكنة مثل التوافيد أن يفقهوه يقول بيحفظ يحفظوا، يسمعوا، يقرؤوا، لكن يفقهوا ويفهموه لا، يدوك طعمه لا، أي يفقه وفي آذان مونقرا هذه المقدمة أعيدها في كل محاضرة لأن لازم أحبتي مدام القضية تقفلت بسبب أن نسمع ونعرض تعال تبغاها تنفتح اسمع وطبق ومن اليوم من الآن سمعت جاهد نفسك في عيلك جاهد نفسك فيلسانك تبتقول غيبة رجحها وشوف أيش يفتح لك ربي تحس الطعم في في القرآن تعال حبيبي الغالي الله عز وجل علمنا في القرآن ملوكا رؤساء وزراء أمراء ناس عاديين عمال نظافة فراشين الكل قال يا أيها الناس أي واحد من الناس يا أيها الناس الناس أنتم الفقراء لمن, لمن؟, لمن؟ إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كل غني يحتاج فوقه إلا الله ما في أحد فوقه جل في علا هو الغني سبحانه ذو الرحمة كيف تكون على ما عندك من هموم ومن غموم ومن فقر ومن فاقة كيف تصير أغنى واحد تعال حبيبي الغالي الله جعلنا في أمثلة في هذا الكتاب وناس ما عندهم بالماندة ما عنده لكن والله إلا أغنى فقير تعال حبيبي الغالي وخذ القرآن عظيم يجيب لك قصص ناس ويقول لك الله اسمع هؤلاء شفت إيش سووا وشف إيش أعطيتهم إذا بغيت أعطيك زيهم سو زيهم وناس في الجهة المقابلة عملوا أعمال وفرحهم الله شوي حتى إذا فرحوا بموت وأخذناهم بقته تبغى تصير زيهم سو زيهم بق شوي بس بعد هبتقصى موسى عليه السلام خرج نبغى أن نقيم حالته الآن حاله فقط خرج من مصر كيف حالته يا ربي يوم يخرج فخرج من خائف بس خائف لا خائف يترقب واحد مو بس خائف لا خائف ومتأكد إن في أحد وراه الآن إن الملأ يتأمرون يعني وضعه الآن من ناحية الأمن فقير للأمن خائف يترقب تعال شوف الآيات وسو زي موسى عليه السلام واقسم بالله أن يفرج الله همك والله الذي لا إله غيره. فخرج منا خائفا يترقب كأنك تراه بالصوت والصورة وهو طالع من مصر تلفت مين الله يعطيك الآن هدايا في آخر الآيات انتبه تمر عليك شف الهدية الآن اللي يعطاك إياها يقول لك خرج خائفا يترقب على طول قال ربي الله أكبر قال ربي أقسم بالله إذا ما دق طعمه تقول يا رب والناس قدامك تقدر تشكيل الفقراء ثم الفقراء على جنب تشكيل الغني سبحانك ما كان رسولك عليه الصلاة والسلام وحبيبك بأبي وأمي إذا حزبه أمر أي أمر فقر في طعام في شراب في نصر في ملبس في مأكل في هم في أمة حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذا سجد يقول يا ربي إذا حزبك أمر وين تروح؟ من أول من يفز له قلبك على الأرض ولا اللي في السماء؟ قال الله: قال ربي نجني من القوم الظالمين. ربي نجني من القوم الظالمين. الآن سوء وشر وبليه يبغى يدفعها. قال ربي نجني من القوم الظالمين. طيب راح. الآيه اللي بعدها ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل الان هو خارج قال ربي فقيل ربي بس وهو في الطريق توجهت لقاء مدين قال عسى ربي ربي ربي ربي كم مرة يا جماعة نحن نشتكي للضعف من البشر كأننا نشتكي المالك الملك والله أن واحد منا يشتكي الواحد تشوفه تقول قلبه بيطلع والله صار كده وصار مشكلة الآن صارت معي كده وتعر وإذا سجد ما عرف يبث الشكوى الغني سبحانه عرف أنه لا يتكلم للبشر يبدأ يتكلم يتكلم, يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم ويقاطعون بعضهم من الشكوى البعض وإذا سجد بين يدي مالك الملك أقرب ما يقول الله ما يفتقر لله عزيل يفتقر للبشر ويقدم معاريض البشر ويفعل البشر البشر البشر كل أرضي في أرضي وخسر ماذاق طعم كلمة ربي من قلب قال عسى ربي أن يهديني سواء الصادق يقول والله أنا ما أدري وين رايح لكن أطلب ربي إنه يدبر أمري عساه ربي عساه ربي أن يهديني سواء السبيل طيب دخل الآية اللي بعدها ولما ورد ما أمدني نوجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من, الناس ووجد من دونه ممرأتين غريب حالهم تذودان واحدة توخل الغنم يمين والثانية ترجعهم يساق طيب الغنم تبي تشرب لا طيب تعجب موسى الغنم تلحس الثرى المبتلة من شدة العطش طيب روحوا قال ما خطبكما قال أتلا لا مستحيل نسقي ليش طيب طلعكم لا نسقي حتى حرف غاية حتى يصدر الرعاء مستحيل نخالطهم نطلعنا الحاجة لكن ما ننسى قضيتنا الأولى قضية الحياة ما نخالطهم قال حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير شف البطن لما انتهوا القوم وأغلقوا الصخرة يقول ابن كثير ما يحملها إلا عشرة من الرجال أغلق البير جاء موسى وزحزح الصخرة فسقى لهم طيب ممتاز الآن على الأقل أنت فقير وما عندك وجبة وخايف ولا عندك على الأقل قل لها بث شكواك له البنتين قل لنا ساعدتكم وعطيتكم تكفون عطوني لو وجبة قل ما عرف الفقر إلا لربه جل جلال أسباب مشروع الأسباب في الكتاب والسنة لكن لا يتعلق قلبك بمخلوق ضعيف لأن رزقك في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله لن يوقع قرار لك إلا قد أمر الله به من فوق سبع سماوات وفي السماء رزقكم فجاء موسى سقى لهما ثم تولى ما تعود يفتقر لفقر ثم تولى إلى الظل كلمة تكتب بماء الذهب فقال ربي إني تذوق طعمها كلما تكشيت تقول ربي يا رب فقال ربي إني لما أنزلت إليا من إيش؟ الحين هو محتاج إيش؟ محتاج إيش؟ محتاج أمل. ما عنده أمل. محتاج وظيفة ما عنده وظيفة. محتاج زوجة ما عنده زوجة. محتاج بيت ما محتاج وجبة ما عنده وجبة. شوف البطان. ما قاعد يحدد قال أبغى وظيفة وزوجة و... لا, لا لا لا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يقول أنا فقير لك ما أنا فقير لأحد طيب موسى يعلم أنه مستحيل يعني إلا أن إن شاء الله ما بتنزل وجبة كذا من السماء على موسى ذاك وقت هو يعرف لكن هو يعلم علم يقين أن الأمور ما تدبر من الأرض أن الأمور لازم تقضى في السماء يذبر الأمر من السماء إلى الأرض فدعا لي في السماء فدبر الله لها الأمور وصارت أحداث في بعض البيوت ثم تحرك الناس فجاءته إحداهم من جابة وما طلب منهم شيء وليدون طالع خايف ما يعرفون قصته أصلا ورجل ما طلب معناته أن غني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسأل الناس إن حافة فجاءته إحداهما شف كلمة فاء حرف فاء هذا القرآن لذيذ كل حرف فيه لذيذ فاء معناته فاء الفورية يعني مباشرة لما التجأوا صدقا ومن يستغني يقول عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغني الله أول ما رأى الله أن الرجل هذا ما في قلبه أحد إلا الله قاعد يفعل الأسباب منذ الأسباب أنه يسوى شيء مخلص لله قدم لهم خدمة لله ما سألهم أجر عليها قل لا أسألكم عليه أجره في يوم قدم الأعمال اللي هو دعا إلى الله فالفورية ما قال ثم جاءته يعني لا لا لا فجاءته إحداهما والله العظيم ما خطت خطوة إلا بأمر الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أغلب عن المرأة الحياة قالت إن أبي يدعوك سبحان الله كان هو قبل قليل ممكن هو يصير فقير ويقول عطوني الآن صار الناس يجونه شوف الغني هو يقول أنا فقير لما أنزلت إليها من خير فقير لكن أقسم بالله إنه أغنى فقير وأنت إذا أنزلت شكواك بالله مع فعل الأسباب لكن قلبك إذا سجد بدأ يبث الشكاوى من قلب أما للبشر تحصيل حاصل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك بدأت الحين العطايا بدأ الغنى يجي من كل مكان ليجزيك أجر ما سقيت لنا هذا الآن وجبة خذ وجبة الآن وضعك الآن الفقر للوجبة واغتنيت خذ الوجبة بس باقي وظيفة وباقي بيت وباقي زوجة وباقي, وباقي راتب قال إني أريد أن أنكحك كل هالفقر قاعد يصير غنى الآن هو جاي فقير ما عنده لا زوجة ولا عنده شيء هذي بتلجمة بس شوف الغني سبحان إذا صارت العروض تأتيه هو جالس إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين الأختر واحدة فيهم وبزوجك إياها طيب الوظيفة أنا تأملت جماعة طلعت على الإنترنت أشوف العقود في العالم شركات العالمية أكثر عقد ما يتعدى خمس سنوات عقد موظف خمسة هي سنة سنتين العقد اللي جال موسى ثمان سنوات وتكفى اين اتممت عشرا من عندك نعطيك عقد عشر سنوات وظيفة في ناس الحين جالسين وما اشهدت ما لقى وظيفة ولا عقد سنة جاءها الغنى من كل مكان لما افتقر للواحد الديان سبحانه طيب باقي خايف ولا انجتها وجبة وزوجة ووظيفة ومسكن باقي خايف قال له شعيف لا تخف نجوت من القوم الظالمين جاء كل الغنى لما افتقر لرب الأرض والسماء سبحانه يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله عن امرأة هو يعرفها في المنصورة يقول هذه المرأة غاب عنها زوجها لمدة سنين بسبب من الأسباب بقي عندها بنت صغيرة طفلة وعندها أبوها والدها فتقول للشيخ تقول إحنا عندنا من الفقر ما لا يعلمه إلا الله والله العظيم تقول ما جيراننا ينامون وعندهم أكل زايد ما يدرون عن وضعنا تقول فجاءت ليلة من الليالي من شدة الجوع كنا ننتظر أحد يعطينا خبزة ولا شيء وما جاءنا شيء تقول فبتنا ثاوين والله من الجوع والله أن بطمنا تقرقر وأن في حال لا يعلمه أهل الله تقول فتحملنا ونحمد الله عز وجل يا رب ترزقنا يقول شوي إلا ثارت حرارة البنت زي النار تقول الحين لا أنا معي علاج ولا معي فلوس حقت تاكسي أصلا وصلني للمستشفى ولا معي حق مستشفى ولا معي حق عشاء حتى ما معنى أي شيء تقول فأتذكرت قول الله عز وجل أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا كُلَّ الْأَرْضِ مَا أَعْظَمَ اللَّهُ وَجَعَلَ خِلَالَ مَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَعْمَالِ عِظَامٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ الْعَلِيمُ الْعَلَّامُ سُبْحَانَهُ وجعل بين البحرين حاجزا إلىهما الله بل أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون يعرف البشر يعلم يعني يقدم معاريض ويمدح في الناس يقدم طلب سطر وكلها سعادتكم وسموكم وحفظكم الله وا وشاكرين وأياديكم البيضاء ليه ما تقول هذا في سجودك قال الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعى. الله طلب شرطين بس ما طلبك تجيب أحد طلب شرطين بس أنت مضطر ما بقى عليك لكل شرق واحد وتكمل وتنجو بإذن الله أكثرنا اليوم مضطر لكن يروح يجيب أحد يقرأ عليه يجيب أحد يدعي له إذا أنت ما كملت الشرطين ما بتأخذ الوعد والقرآن كله شروط ووعود إن تبتع الله يجعل لك بورقانة وما يتوكع على الله فهو حسب شرط وعد حقق الشرط يصير لك الوعد الله طلب شرطين الشيطان يضحك علينا يقول أنت مضطر لكن غصب على الشيطان أنت مضطر عندك مرض أو عندك أحد تعبان أنت مضطر غص فيروح يقول لك والله ما خليك تدعيه ويروح يفتح لك أبواب وعلقك بالبشر وفي واحد فلان كويس جيبوه يقرأه فلان كويس وتقعد تتعلق بالبشر وما حققت الشرطين الله طلب منك بس مضطر إذا دعاه أَمَّ يُنْجِبُ الْمُطْلَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ أي سوء ما ذكر السرطان بلا أي شيء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يجعلك غني بعد الفقر أئلهم مع الله قليلاً ما تذكرون سجود شوي الشكوى البشر كثير قالت اتذكرت الآية قمت اصلي اصلي ركعتين واقول يا رب ما لي يا رب انت عارف وضعني بعدين احط الخرقة ابللها بموية واحطها على راس البنت واقوم اصلي ركعتين الا النار والحرارة دفأت الخرقة الثلج أرجع مرة ثانية وأحط وأصلي ركعتين يا ربي لا تتركنا يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارد وأدعي الله يا من يجيب المضطر شوي وأغير الخرقه على البنت شوي لما جاءت الساعة ثنتين الباب يطرق قام أبوي لبس جلابيه مين؟ قال الدكتور دكتور أنا ووالدي على وجوهنا علامات استفهام أي دكتور من هذا جاء الدكتور فتح إلا والله معه حقيبة الدكتور جاء يسماعاتها فين البنت قال البنت فين دخل كشف على البنت كتب وصفة طبية قالها أعطيني الحساب قالت له والله أنا ما عندي فلوس قالها أنت بتهزري معايا؟ قالت له والله أنا ما عيش فلوس ولا معي ولا جنيه ولا والله بنتنا بدون أكل قال لها إيش قلة الحياة هذه مدام ما عندك فلوس؟ تتصل عليها في نصف الليلة قالت والله يا ابن الناس ما اتصلت وبدأي يصرخ عليها قالت له يا ابن الناس والله ما عندنا تلفون عشان نكلمك قال أنت قاعد ينتفض أنت عليه يعني هذا مش بيت فلان بي فلان قالت لا والله بيت فلان الفلان باب اللي جنبنا سبحان ربي جل في علا راح الرجل طرق الباب إلا والله الناس تنتظره مجهزين دخلوا شاف البنت طالع دخل على الحرم وأبوه وهو يبكي قال شوفوا والله ما جابني لكم إلا الغني سبحانه والله العظيم ما أطلع من عندكم لين تعلموني إيش حالكم من ألت إلى لي فدخل قالت له كذا كذا كذا الحال قال والله العظيم أروح الآن أشتري لكم عشاء وأجيب دوا البنت وهذا كرت وإذا بغيتوا أي شيء في ساعة من الليل ونهار دقوا عليه أو مشالهم مش راتب شهري ما أعظم الله هم يبغون بس علاج لها طيب الله قادر يشفيها وتنتهي القضية لا ربي عظيم سبحانه وتعالى قادر يشفيها قادر يزقهم قادر كل شيء لكن الله وجل يبغى يعلمنا ويعلم كل الناس إن الله بالغ أمره ما معنى هذه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يعني الله إذا بغى شيء يبلغه إذا أراد يجيب لك أحد فبدال ما كانت البنت تعبانة بس جاءهم رزق لمدة شهر الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أحد الأخوة الفضلاء الرجل أعرف وضعه المادي دائما أقول له إن بغيت شيء أحتجت شيء أقول ما أبغى شيء جزاك الله خير بيض الله واجب الشاهد لما قويت علاقتي فيه قلت له أسألك بالله والرجل أحسبه والله حسيبه أنه يخشى الله ولا أزكي على الله أحداً الله يجعلنا وإياكم من يخشاك كأنه يرى قلت له أسألك بالله إذا احتجت شيء أنك تقول لي قال لي بس بشرط تلتب موافق إيش الشرط حقة؟ قال وأنت إذا احتجت شيء وأنا عندي تطلب مني. مرت الأيام أعرف من هذا الرجل والله أحسبه والله حسيبه أنه لا يترك أمر لله فيه رضا إلا سار فيه. والله يا جماعة نمشي في السيارة يقول بله دقيقة يوقف السيارة ويروح يقطع الشارع ويعطي واحدة شريط. وتمشي عند الإشارة لواحد يدخل يروح يا حبيبي. رب معطيك هاليدين وغيرك معاق. والله مر راجعين من مكة إلى جدة. وهو يلتفت احنا راجعين جبدها الآن قال واحد محرم يمشي على رجليه بالله دقيقة مشغول قلت له أنا مشغول شو عندك ويروح يديوه بسرعة قال والله هذا بيروح الحين يعتمر خلينا نوصله ونعطيه مئة ريال ونرجع ما تأخذ منه نصف ساعة وأجر عمرته كلها وربي يشوفنا سبحان دائما يكرر هذه الكلمة ربي يشوفنا الشاهد الرجل أعلم من أنه ناجح في قضية أنه يعيش اللحظة حقته كيف يرضي الله والله العظيم أني محللت حياتي اللي معه كل موقف يعني كلمة نحن واحد واقف يعصي الله هناك هو كأنه يسأل نفسه أيش اللي يرضي ربي أني أروح وخليه ولا أروح أتكلم وأكسب صفقة ويدخل ميزاني فيروح ويتكلم الشاهد يا جماعة جاء قال لي يا أبو مجاهد بالله أبو عبد الله لهج الحجازية قال بالله أدينا دعاء ألزموا في سجودي قلت أبشر قلت والله يا حبيبي ما أعلم لك أعظم من الأدعية اللي الله سبحانه وصف بها نفسه قلت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين قلت الله وصف نفسه هو الرزاق ذو القوة المتين وأنسا جد قل يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني قال أبشر والله جماعة ومكلمني قبل مساء ما مر عليه الكلام هذا أسبوعي دق عليه أبو مجاهد أبشرك قلت بشرني قال والله رزقني الرزاق ذو القوة المتين قلت اللهم لك الحمد كم أعطاك كم تتوقع يقول رزقني الرزاق ذو القوة المتين مليون ريال سبحان ربي قلت كيف أنا أحسن بي والله قال والله رزقني يقول والله في كل سجود يقول أنا ما عندي شيء أعمل يا رضا هذا اللي يبغاه الله بس يبغى منك تعمل لله تدعوه مثل موسى عليه السلام مثل إبراهيم يعملون الصالحات ويدبرهم رب العالمين يطب في النار يطلع سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حبيب الغالي اتصل فيني واحد من كثر ما يتكلم يا جماعة أحس أذني بتنفجر من الجوال ففتحت المكبر وقعد يتشك وصار يا شيخ وصار وصار والحين ودمر عليه وبعدها ادرحت وصار لي كذا جلس يقص قصة طويلة عريضة يا جماعة والله تحس قلبه بيطلع من السماعة من كثر ما هو يتكلم من قلب ويبكي يتكلم ويبكي ما بذكر القصة قصة طويلة لكن الرجل الخلاص في القصة أنه كل ما راح لرفقة السوء وبدأ يعصي الله جتها مصيبة فرجعها الله سبحانه وتعالى وكل ما راح جتها مصيبة آخرها جاء حادث عنيف يقول السيارة عاطوا على التشليح يقول أقسم بلا طلعت منها ما فيني ولا شيء كان رايح المعصية قلت والله شوف يا حبيبي الغالي أنا ما أرى من قصتك الطويدة اللي قلتها لي ومن كلامك والله ما أظن إلا أن الله يحبك اللي نجاك كل ما جي تعصيه رجعك ولقد قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليش مصاعب وراء مصاعب كلاهم يتضرعون الله يبغى يرجع في ناس تدخل جنة بالسلاسل الشاهد قال طيب وإيش أسوي وهذا السؤال دائما عند الناس وإيش أسوي أعطني برنامج عملي إيش أسوي قلت له ما أبغى منك إلا شيء بسيط شفت الكلام اللي قلتها ليتو قال ايه قلت الطريقة اللي قلتها وانت قاعد تتكلم وتبكي وعبراتك قاعد تسابق كلماتك قال ايه قلت تقدر تسويها وانت ساجد سكت قلت لأعيدك لا السؤال تفاعلك اللي من شوي وبكائك وعبراتك تقدر تسويه وانت ساجد قال اقدر قلت اقسم بالله ان سويت انت شوف الفرج من رب العالمين لأنه هم جاي تائب الآن بس يبقى وش يسويه وتارك الآن جاءتها صدمات تأدب بعدها فجاي تايب قلت والله ما عاد بقى شيء تعال أما يجيب المضطر إذا دعاه جاء يسكر قال هذا آخر كلام قلت هذا آخر كلام قلت اسمع باقي كلمة قلت لا ترفع من سجودك وأنت في خاطرك شيء هام حزن مرض لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء تروح تقول الواحد فقير كلها قولها الغني وانساجي قاله بشكل ما عدد تصل علي يا جماعة كان يقول لي بجيك الرياض من القصيم قلت لا تجيني أقرب إليك سبحان الله دق علي يا جماعة بعد فترة لكنها قليلة والله ما جماعة يمكن الخميس اللي بعده أو اللي بعده أرسل لي رسالة مكتوب في الرسالة جزاك الله عني ألف خير وما أبغى الآن أشتكي لك ولا أحكي لك ولا أبكي لك أقول لك كلمة واحدة قال أبغاك تقول للناس لا يرفعون من سجودهم وباقي في خاطرهم شيء ما قالوه ويروحون يقولون الواحد فقير يقول أقسم بالله كل الأمور اللي شكيتها لها دبر نياها وزيادة وأخضم منها أبارك الذي إِنَّ شَأْنِي أَجَعَلَ لَك خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّةٍ تَجْرِي جنات يجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا فقال لي هذه الرسالة وأقولها لكم كلكم وأول من استفاد منها أنا حبيبي الغالي تبقى من السجود وانتحق جبهتك في الأرض النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال إذا سجد قلنا كأنه نسي ناسي في صلاة صلى الله عليه الصلاة والسلام وإذا قام كأنه ناسي جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يسجد مثل مقدار سورة البقرة شي يقول؟ كل الهموم اللي عنده يقولها الله عز وجل طيب حبيبي الغالي تعال هذا كتابنا كتابي وكتابك حبيب الغالي وكتابك أخت الغالية هل هذا الكتاب ذكر كلمة شكوى؟, شكوى. نعم ذكر كلمة شكوى. شكوى هل الشكوى اللي ذكرها الله في الكتاب كل من الفاتحة للناس هل بثت لبشر؟, لبشر؟ نمر على أشياء سريعة. سريعة قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها جدال. جدال تأخذ وتعطي مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله قال أنت عليك كذا ظهر أمي والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليها وترد عليه وتقول يا رسول الله لكن قال شف الله سبحانه ما أعظم قال وتشتكي لمن, لمن؟ إلى الله طيب ما دامت جادلك يا رسول الله خلاك تشتكي لك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قلوب عرفت الجدال والمشهورة ممكن أأخذها منك استشارة نعم لكن ما أشتكي قلبي يشتكي الواحد فقير مثلي لا ما يشتكي إلا الغني سبحانه وتعالى يقول الله أنها تجادلك ولا تشتكت والله ما أشكولك يا رسول الله مع أنه أحب خلق الله هذا وهو حي يا جماعة وين اللي يشتكون له اليوم ميت وتشتكي إلى الله فدبرها ربي سبحانه وتعالى شيء في العظمة في هالكتاب يعقوب عليه السلام يفقد ولدين من أحب أبناء بل أحبهم فقد يوسف عليه السلام قبل 32 سنة ثم اليوم فقد بنيامين مفروض يحزن على مين كلها جماعة مات للناس غيرين الله يرحمهم لكن لو يموت لك واحد اليوم هو اللي تحزن عليه أكثر صح فلما قالوا له أن بنيامين أخذ النبنا كسرى مباشرة قال يا السفاع لا يوس عشان كده مباشرة جاء الرد قال أنت الله ما قالوا والله قسم غريب تفتئوا كلمة غريبة بمعنى ما تزال شوف كلمات غريبة تناسب الحدث الغريب تفتئوا تذكروا يوسف حتى تكون حارزا كلمة غريبة يعني شايب كبير كه أو تكون من الهالكين المفروض لو أنا ما كان إيش بقول بقول طيب تعال علموا وين وديتوا يوسف في أي بير حطيته صح يا جماعة قلوب عرفت ربي عرفت من هو الله عرفت أمة يجيب المطر عشان كلا يا جماعة نحن نسوي نص نص يعطيك الله نص نص أكثر همك للبشر هو شوي إذا سجدت قلت يا ربي يعطيك شوي وبأكثر هم ومن يستغني يغنيه الله يقول الله عز عزيزي قدسي يقول وعزتي وجلالي معتصم اعتصم بي عبد اعتصم بي لا سجد نسى نفسه يا رب عندي وعندي وعندي, وعندي. معتصم اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض مو ناس والأسحراء لا لا, لا لا لا كادته السماوات والأرض أطبق الله السماع الأرض إلا جعلت له بينها مخرجا تتهدم الجبال وهذا ما تهدم يا ربي يا ربي وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه بدأت الأمور حقا تطول وشاكل ما تخلص وما تنحل وكلته إِلَى مَوْكِلَ إِلْيْهِ وَلَمْ عَمِ بَأَيُّ وَادٍ يتيه. قالوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال هذا هدايا من الله خذها وقلها في سجودك قال إنما أداة حصر وقصر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول محزون والله مكلوم حتى عيونه صارت بيضاء من الحزن. لكن والله العظيم ما أسألكم إياه لأنه بطل. قال في آخر الآية وأألم من الله. ما لا تعلمون أعلم عن الذي مستوي على عرشه سبحانه أرحم بي من أمي شوف البطل ترى يا جماعة ما فيها مبالغة الآن لو سألهم قالوا وين حطيته يوسف قالوا حطيناه في البير وإحنا نكتب عليك وقلنا لك أكل هذيب لا والله حطيناه في البير طيب ما استفاده يروح يدوره في البير ما بلقى يا أما ما تتحلل قبل 20 سنة لكن هو يعرف أنكم مساكين وفقراء يا أولاد ما سأل أضيع وقت معكم ليش أشكل فقر زي ليش أنا أعلم اللي يعرف يعلم وينه الآن ويقدر يجيب لي الآن عشان كده لما رجع قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلموا جاءت أحد الدنيا كلها يا جماعة نعرف نبوث شكوان لله استشر واستخر وكلم الناس وسول اللي تبغى لكن انت بحبيب الغالي تبوث شكواك لغير الله سبحانه إذا سجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب لابن عباس قال يا ابن عباس إني أعلمك كلمات يعرف أن الكل فقير إني أعلمك كلمات احفظ الله خلك شغال للظلاء سبحانه وتعالى أي شيء تقدر عليه تطلعين السوق خذي معك في شنطتك خمس أشرطة توزعيها على اللي تشوفين من البنات المتبرجات. أي شيء سووا، ترايح أنت الآن لأي مكان عزيمة خذ معك أشرطة والمطويات لهم هذه هدية مني لكم جاءك ضيوف أعطهم أشاهد أنك خلك بصمات في أرض الله عز وجل والله ما ينساها لك الله قال يا ابن عباس إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك كلمة كبيرة والله يا جماعة كلمة كبيرة تجده تجاهك الله الكريم اللي يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوني قال أعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط حبل المكرى هذا حق الخير إذا وضع في البحر البحر نقص, ما نقص ملك الله يقول ما نقص من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر وطلع ما في فحبيبي النبي عليه السلام يقول تجده تجاهك ما في أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام والله تجده تجاهك قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهالحديث هذا وجدت لما قال لواحده قاعد يتكلم معي قلت لهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل يعني صالح نحسب الله حسيبه وكل الواحد الله المستعان تمر عليه حال الضعف يقول كنت في الليل و غزني شيطان وطلعت الموقع يقول أنا ما أترك قيام الليل لكن غزني بليس طلعت الموقع حباه يقول ثم جيت بنام والله فيني من الهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذات الندم توبة يقول فيني من الهم كيف عصيت رب العيون اللي عطانيها وغيري ملايين ما يشوفون لا حلال ولا حرام قعدت أعاتب نفسي يقول قلت بنام وأقوم وصلي في الليل قبل أدان الفجر يقول ثم جاءتني النفس اللوامة قالت لي والله ما يقومك بايت على ما والله ما يشرفك يقومك تصلي للبندي طيب ايش يسوي يقول جاءت والله كأن الله اتجاهي يقول جت الآيات يقول وتجيني آيات نفس لوامة قاعدة تلومني أقسم ربي بالنفس لوامة شوف الفقر يا جماعة يقول أنا جالس الآيات والله كأنها تنزل علي قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يقول قمت جيت بتوضى والله آية ثانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا قلت والله اني خايف وطمع وطامع في رضا ربي سبحانه ومما رزقناهم ينفقون وتلذد وانا اتوضى صليت ركعتين ونمت وقومني ربي اصلي الفجر وانا طالع من المسجد لقيت عام النظافة يقول فتذكرت إن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه يقول والله ما كنت في يوم أسرع من ذلك المرة يقول وأطلع ما كتب الله لي وأعطيه يقول يا الله يا ربي إن هذا فقير للفلوس اللي أعطيته أنا فقير لك إنك ترحمني يقول والله إني قلتها من قلب قلت يا ربي أنا أفقر لك من هذا الفقير لي يقول فجالي شيطان قال لي يا تلعب على مين يا حبيبي تقعد تعصي الله تقعد تشوف معاصي ونت الله يغفر لك يقول ركبت السيارة وشغلت الرادو أي ذاعت القرآن وراجع البيت إلا الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم يقول والله طفيت الرادو وقعدت تبكيس جد في الشارع شكر لله عز وجل ايش جاب هالآية من جد والإذاعة القرآن كلها تجيني وأنا تجده تجاهك حبيبي الغالي إذا افتقرت الله والله سيغنيك سالم ابن عبد الله ابن عمر دخل الحرم ثم طاف وسعد ثم جاء عند الكعبة يدعو الله واضعا أن عليه تحت البطير جاء أمير المؤمنين أظنه هارون الرشيد فجاء قال من هذا؟ قالوا هذا سالم جدع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة اللهم ارضى عنه وأرضيه يا رب العالمين قال هذا سالم قالوا هذا سالم جلس ينتظر راكو يدعي لما انتهى قال شاف الموكب عنده قال ألك من حاجة يا سالم نكتب لي والينا تكتب لك شيء تبغاه من عندنا قال سالم جماعة هذا العالم ما تبالغوا أسأل الله يذقنا هذا الطعم أن تستغني أمي يستغني أمي لا قال يا سالم ألك من حاجة تبي نكتب لك شيء قال أما تستحي أن تعرض علي حاجة منك في بيت أغنى الأغنياء جل جلال سكت حارون رشيد وطلع جلس ينتظر بر الحرم انتهى من الدعاء طلع سالم بن عبد الله وضعنا عليه لبسهم جاء قال لها الآن نحن خارج بيت الله عز وجل فألك من حاجة تقضيك إياها قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه واشمعين قال أسألك حاجة فتعطيني قال نعم قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال له من الآخرة أنا ما لي فيها ولا أقدر ولا فيها شيء أنا لي من الدنيا نكتب لك بيت نكتب لك مال نقضي لك دين قال والله كنت في بيت الغني فما سألت الغني الذي يملكها شيء منها فكيف أسألها من من لا يملكها؟ يقول أنا كنت في بيت أغنى الأغنياء ما سألت من هذا الدنيا شيء فكيف أسألها موعد ما يملكها هو اللي أعطاك؟ أصلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير في الحديث الصحيح جاء رجل فسمع ابنه يدعو يقول اللهم إني أسألك بالقصر الأبيض الذي عن يمين الجنة أبو صحابي رضي الله عنه أرضاه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سيكون أقوام من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور زي الرسائل يا جماعة اللي كل يوم تجيين هذا يا جماعة شيء غيبي ما أحد يتكلم فيه ولا الله فلا تعتدي قل يا رب مثل ما قال لك الله جرد هذا وانت وأنت تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير عندك هم والله أعطيك دعاء الآن ما تطلع خل عنك الأكاذيب اللي كذبوها ويزعونها في الإيميلات يا جماعة اليوم وتنتشر مثل انتشار النار في الهشيم لا خذ الأدعي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يصيبه هم ولا حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما هي بيد أحد وما أحد بقطع رزقك أنت كاتبة ولا أحد بيعطيني شيء أنت تحرمنيه ولا أحد يحرمني شيء نعطيني ناصيتي بيدك ماضي في حكمك اللي في بيكون والله كاتبة لي بيصير عدل في قضاءك لو تشل الأركان والسرطانات والله إنك عدل معي وباقي أشياء مسامحنا عليها كثير وغارق في نعمك قال ناصيتي في يدك ماضم في حكمك عدلم في قضاءك أسألك بكل اسم اسمنه ولك هذا الطاعن اللي حس في سجودك قاول حس في سجودنا أنا أسألك بكل اسم اسمنه ولك أسألك بالعظيم بالكريم بالحليم بالرحيم بالغني بالحميد بالمجيد بالجوات أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو ألمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك شوف الفقر يدعو حتى الأسماء ما يعلمها الله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي لأن هنا يا جماعة الحزن والسعادة أيجة القرآن هنا ربيع قلبي حبيبي والله نحن نشوف الربيع ونشوف الخضار والأماكن والطبيعة مبرة تنشرح صدورنا من جوا كيف لو كان الربيع داخل قلبك بالله عش بيحسنك ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وفي رواية وغمي قال ابن القيم ثلاث حزن وهم وغم الحزن قال ماضي فيزيل رب العالمين بهذا الدعاء بإذن الله أنت طلع من قلع وأن ساجد. يزيل حزنك الماضي والهم حق المستقبل قال فيزيل المستقبل والغم اللي الآن فيزيل عنك الماضي واللعاء والجاي لكن قلها بقلب قل الحديث الصحيح الله الله ربي لا أشرك بربي شيئا لأن ليش الدعاء ليش يقول نبي عسلم من قال الله الله ربي لا أشرك بي شيئا أزال الله عنه ما أهمه لأن الشيطان في المشكلة في المرض يبدأ يجيب لك تروح للساحر الفلان يروح وهم أصلا السحرة والله ما يملكون شيء يا أخي خل الساحر الآن يا أخي يصير ملك مليانة سجون الرياض والمملكة مليانة سجون بالسحرة قلعوا هم بسكن. ما عندهم شيء لو عنده شيء ساحر قل له أتحداك بدل ما أنت محتاجت مني ألف درهم اسحر لك مليار واستغني بدل ما تضيع وقتك معنا خلت مليونير ما يملكون شيء ف لو أن استغنينا أحبة الفضل بالله عز وجل الله يجيك الشيطان يقولك رحل لساحل رحل لفلان رحل لفلان رحل لفلان فتقول تذكر نفسك الله الله ربي لا أشرك بربي شيئا لما سأل الصحابي في الحديث السابق قال يا رسول الله إذا نتعلمهن قال ينبغي على كل من سمعهن أن يتعلمهن بس هل نقولها يا جماعة من منا يا جماعة إذا أهلك الحزن والهم والغم والمرض أؤذى قال اللهم وهو ساجد وقلبه مليان يبطل اللي في السماء سبحان اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء أجهدني البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء دعاء عظيم ادعو والله وصحيح يزيل الله عنك ما أهمك لكن نقولها بصدق حبيبي الغالي ختاما جاء القرآن ليحل القضايا اللي اجزعلك ايش زعل الناس اليوم يا جماعة سرطان. سرطان، صح؟ ليش؟ بموت؟ طيب. طيب؟ القرآن يقول لك ما بيموت قبل يومك جاك سرطان ولا ما جاك سرطان؟ شوف كيف يشتغل؟ قل هو للذين آمنوا موت الناس. الله يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا. قل هو للذين آمنوا دو وشفاء ما بيموت قبل يومه؟ من لم يموت بالسيف؟ مات بغيره تعدد ذا الأسباب والموت واحد ليش يزعل ما بيتقدم موتي ومرض ولا بيتأخر طيب رزقي اليوم العالم تسرق عشان رزقه ويعصي الله عشان رزقه الله عز وجل يقول في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ماذا قال بعدها وفي السماء رزقكم وما توعدون في أعراب قتلت هذه الآية اللي بعدها قتلت قتل جاء يبكي بين الناس صيحة لما أول مرة يسمع الآية في حياته وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم بعدها فورب السماء والأرض فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ يقول أنت شك إنك أنت تنطق تقول لا والله ليش تشك إن رزقك في السماء وتذل نفسك لأجل الناس لا تدن نفسك لأجل الناس ولا تخضع لأجل الناس إذا فيك خضوع أخضع لله إذا فيك شكوى شكوها لله إذا فيك بث بت أحزان بثتها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه القصة الختامية التي وقفت عليها في مدينة ملك فهد الطبية في عناية الأطفال وشهدها كل الطاقم الطبي هناك صغيرهم وكبيرهم طفل صغير دخل المستشفى هو ما عنده مشكلة قبل جاء التهاب حاد في الكلى، لما جاء الالتهاب الحاد في الكلى تعطل عنده أجلكم الله البول ما عاد يطلع عنده بول ايش اللي يصير إذا ما طلع معك بول أجلكم الله نعمة أحمد الله عليها يا جماعة أحمد الله على نعمه احنا غارقين فيها أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطن والله العظيم لو لدك يمكعد يومين ما يطلع معه بول أجل لكم الله أن تعرف قيمة البول. يدخل الحمام ويطلع ما نقول الحمد لله. ندخل الحمام ونطلع ما نقول الحمد لله. طيب روح المساجف وش في عيادة المسارك إيش فيه؟ شوفوا الآلام والأوجاع اللي إحنا معنا حاسين فيها. المهم السوائل تدخل بس ما تطلع. نعطيه سوائل وريدية ونعطيه أدوية ونعطيه سوائل غذاء وكلها متجمعة واتفخ الولد. والله يا جماعة إنه ما يقدر يفتح عيونه من الاحتقانات. الاحتقان والسوائل جاي فوق الجفن ومغطي العين وعلى جهاز تنفس والإشاعة بيضاء مليانة سوائل وكل متفخ الآن يحتاج غسيل حاولوا كل الطاقم الطبي يصلون بالإبرة إلى الوريد اللي في الفخذ وما أراد الله جل جلاله سبحانه حكيم جل فيه ولا. لأن شريان الطفل صغير جدا ومع الانتفاخات الفخذ صاير قد كذا فما تدري مستحيل تصيبه إلا أنه إن شاء الله ما طلع ما صدنا الوريد إيش الحل لازم نروح لغرفة العمليات عشان يشك شك جراحي في الفخذ ويشوفون وين الأوعاء الدموي ويدخل فيه عشان جهاز الغسيل جيت الساعة تنتين الظهر إلا الأم تبكي والأب جاي عيونه حمر يبكون ومساعد الاستشارية حق التخدير جاي عشان يأخذ غرفة العمليات جاهزة يأخذونها محجوز ومكتوب في القائمة حق العمليات كل شيء مرتب قلت لأبوه وأمه أبشروا بخير والله سبحانه وتعالى أرحم منكم والله به والله شفت بكائكم هذا ما يجي شيء عند رحمة ربي وهو أحكم الحاكمين يا سبحانه قلتهم استخرتوا أنتوا على العملية هذه قلت لا احنا وقعناه قلت استخرتوا قالوا ما استخرنا بس وقعنا قلت استخرتوا خلكم للتوقيع استخرتوا قالوا والله ما استخرنا بس خلاص الحين بياخذونه موعدة 2.5 والمساعد الاستشاري موجود حق التقدير وبيؤخذ الطفل وخلاص حتى والله يا جماعة الأجهزة أجهزة النقل ما عاد هو الجهاز المراقبة لا جهاز مراقبة حق نقل يركب على السرير يعني كل شيء مجهز حتى جهاز التنفس الصغير جاهز بيمشي قلت روح استخير أنت أمها الآن وإذا سجدت قولوا لله عز وجل يا رب كان فيها خيرة دعا الاستخار تعرفون قال نعرف قلت روحوا راه والله أني أنظر إليهم كأني أشوفهم الآن طلعت الأم والأب العناية الأب راح المصلى للرجال الأم راحت قاعة انتظار ورجعوا بعد الشوهيد رجعوا ودموعهم دموعهم كيف تحسون قالوا مرتاحين الحمد لله شوي العمليات يتصلون قال كم وزن المريض؟ قال الله لهم وزن مريض قال الله لا لا, لا تجيبونه الآن بنطلب من المستشفى العسكري لأن ما عندنا مقاس كل مقاس شريان على حسب الوزن يختلف فالمقاس حق الأنبوبة اللي تدخل، حق يتغسيل كلا ما عندهم يوازي وزن الطفل فقاله بنطلب من المستشفى العسكري فإن جابوه اليوم سوين العملية اليوم إما جابوه بكرة سبحان ربي السير مجهز والوزن معروف عندكم من البارح وتوكم تدرون أنه ما في الشاهد ما تسوّت العملية ألغيت أنا مناوب ذاك اليوم ساعة ثمانة ونص يجيني بيجر وأنا في البيت وأرد قالوا البول بدأ يطلع والله يا جماعة سجدت لله شكر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أم من يجيب المضطر إذا دعاه طلع البول الكرياتين ينزل اليوريا تنزل بدأ ما خلاص أجد العملية حين قاعد البول يطلع ويطلع البول ويطلع البول ويطلع البول أقسم بالله يا جماعة ما كمل أسبوع إلا هو طالع بيتهم لا عملية ولا جروح جماعة وين عنده دعاء الاستخارات دعاء الاستخارات تكون غني وأن يقول جابر بن عبد الله كان نبيه الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة كما يعلم الصورة في القرآن وكان يقول الحديث صحيح مسلم وكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر يا أخي أنت والله ما تدري أنت تحب شيء بس يمكن يكون شر بنص كتاب الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيء وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون نفى عن العلم في الأمور المستقبلية نفى تعال حي الغالي قل على الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فاليركع ركعتين شو هو جماعة الاستشارات اللي فيها كل يوم؟ نستشير والتلفون مشغول طيب وينك في سجودك وين استشاراتك استخارتك في سجودك أسجد لله تأدب نفسك والله العظيم أنت تستغني تذوق طعم الغنى قال فليركع ركعتيني من غير الفريضة وليقول اللهم يا رب ذوقنا طعمها الكريمة في سجود اللهم إني أستخيرك بعلمك الكلمة هذه حب تحتها مليون خط. وروح مر على العالم كلهم في عملية بتسويها كلهم علمهم في الماضي يقول لك احنا سوينا خمس حالات ومشت حالها طيب تنجح معي والله ما اعكد لك شان كده خليك توقع لأنه ما يدري توقع اخلاق مسئولية علمهم من هنا راجع أما علم الله يعلم ما كان وما هو كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني لو واحد أعمى يعلم الله لو كان بصير وش بيشوف في حياته لا إله إلا الله قال استخيرك بعلمك كل من سألت قال لي وقع ما ندري والله جرب ما أدري يا ربي استخيرك بعلمك أنت سبحانه واستقدرك بقدرتك أنت كلهم يقول لي وقع وهو يقدر ضامن والله لو كان ضامن ما يقول لي وقع إخلاء مسؤولية قال وأستقدرك وأسألك شوف الفقر من فضلك العظيم اللي فيها الآن كلا يتغسل وغيري الآن قاعد يغسل كلا قدام الجهاز والآن نقوم وغيرنا معاق ما قد فضل عظيم وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر شوف الفقر مرة ثانية تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إن كنت تعلم أنها الوظيفة او الزوج أوها الزوجة او, أو الأمر أوها الصفقة فيها خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجل فاكتبها لي وقدرها لي ويسرها لي وبارك لي فيها وإن كنت أعلم من هالأمر وتسميه فيه شر لي في ديني ودنياي الآن بعدين عاجل أمري وعاجل أصرفه عني واصرفني عن مغناطيس زائد مع زائد واصرفه عني واصرفني عن وخلاص لا ربي عظيم وقدر لي الخير حيث كان يمكن الخير لي أصلاً ما بعجب في بالي طلع أهلي يا ربي أخذوا الخير حيث كان وبعدها لا تخذيني أندم على الماضي ثم رضني به إيش ما أعظم ربي سبحانه لو أننا يا جماعة استغنينا بالله لا على ما عندنا حبيبي الغالي الرسالة لا ترفع من سجودك وأخت الغالية لا ترفعي من سجودك وفي خاطرك شيء ما طلعته لله عز وجل ونحن الآن في أعظم شهر شهر الدعاء ذكر الله آيات الصيام ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ما قال أسمع أجيب دعوة الداعي إذا جبحت لا إذا راح لحت لا إذا دعاني هو طيب دعينا ما استجيب لنا كم من الكلمة اللي بعدها قال فليستجيبوا لي يقول هو يدعي يدعي يبغاني استجيب لو أنا أقول له بصرك ما يغض هو ليش ما يستجيب سبحان ربي جل في علاه طيب ليش ما نستجيب فلي يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أسأل الله العظيم جل جلاله الغني عنا أن لا يبقى في صدوركم وصدري أمنية هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن نتحرك من أماكيننا إن ذلك عليه يسير